ان الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَلِيمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ قَال إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَنَ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّهُ مُبْرَمٌ أَمْ أن يَحْسَبُونَ أَنَّا لَن نَّسْمَعَ السِّرَّ وَالْأَمْرَ لَو رُسُلُنَا نَادِي جِئْتُون صباحنا الرب بالسماء فَذَرْ ضِمْ يَخُضُّ وَيَلَعُ بُحْتَ تَايُلاقُ يَوْمَئِذِ الْمُذْنِيُّ وَهُوَ الَّذِي سَمَاءَ إِلَاهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَاهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ யனமியூனிசி தியகுங் وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام سوف يعلمون